أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صَالِحًا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر وَمِنَ الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسَنَا فَجَعَلْنَا نَا حَادِيثًا وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا مِنَ المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إِلَّا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِشُرَكَائِكَ أَكَلَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 قَال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُونَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيِنٌ وَالْنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ إِذَا مَرُّوا نَا نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادَا وَأَسْرٌ نَدَامَةً لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِي جَاءَهُم مَّا جَاءَكُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قُلْ إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب